إنما حرم عليكم الميت تودّم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله فمن ضطر غير باع ولا عاد فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم